সহি উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে পাঁচশো এক ভাগের সমান সত্য ঈশ্বরকে কে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হলো আহাদ তিনি একক দ্বিতীয় হলো সমাদ তিনি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 the notion for humanity. Oh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 مِحْسَابَي سِيرا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرورَا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورَا وَيَصْلَى سَعِيرَا إِنَّهُ كان فيه فَلَا إِنَّ رَبَّهُمْ كَانَ بِبَصِيرَةٍ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَمَا لَهُم لا والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 قطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيق بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ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 السماء ذات الوجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله سمع الله لمن حمده حبنا <تصفيق> الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعا فجعله قصا ان احوام سنقرئك فلاتنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسر فذكر ان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 إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله فيعذبهم الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابا ثناء الله لمن حمدا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 शाई आब्दुर रहमान मदानी सान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिस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 رمذاة العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصف عليهم ربك سوق عذاب إن كَلَّ بِالْمِرْصَادِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَقَدَرَ عليه رزقه فيقول لا تكرمون اليتين ولا تحاقون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجام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 يا أيتها النفس المضمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل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 فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة فأك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا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 الدسام كذبت ثمود بقواها اذ بعد اشقا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربه بذنوبهم فسوا فسوها ولا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 وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ لِلْحُسْنَى فَسَنُيَسْرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ لا يَصْلَى سلا وسيجنبها الاطفال الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولا <ولسو> سمع الله لمن حمد ربا <تصفيق> দেখছেন মানবতার পথ প্রদর্শক আলকুর আনুল করিম কি ওসিরাত করেছে মানব জাতির জন্য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 बृहस्पतिवार सन्धार साढ़े छटाय पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेशे टीवी बांगल्